مكر الكافرين والاستغاثة بأرحم الراحمين فإن من سنن الله عز وجل في كونه أن الكافرين ينكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين وكما قال الله عز وجل في حق مشركي قوم نوح عليه السلام ومكروا مكرا كبارا قال ابن كثير في تفسيره أي احتالوا في إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة كما يقول الله كما يقول لهم ادباؤهم يوم القيامه بل مكروا الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا وقال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره ومكروا مكرا كداره اي مكرا دليغا نعم مكرا كبيرا بليغا في معالده الحق وسأذكر أمثلة ثلاث لمكر أكبر ثلاث أمم كافرة يحملون العداوة الشديدة للمسلمين من قبل وفي هذا الزمان هم اليهود والنصارى والروافض عليهم لعنة الله جميعا وكيف أن كل واحد منهم يخطط بمكره على المدى البعيد ليضع يده على بلاد الإسلام لا مكنهم الله فالمثال الأول نعم لمكر هؤلاء الذين ينكرون مكرا كبارا ما أشار إليه وأدل به الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط في يوم الخميس الثالث من شهر مارس الماضي لقناة روسيا اليوم أعرب فيه عن رأي, مفاد عن رأي مفاده أو عن رأي مفاده أن المبادرة لتغيير الأنظمة العربية يقصد في البلاد الإسلامية ليست منبثقة من داخل العالم العربي ليس هو المحرك لها وإنما هذه الفكرة وصلت من الخارج يعني يقصد من دول الكفر ومن يقوم بتحريكها هي منظمة غير غير حكومية أمريكية اسمها Business for Diplomatic Action وذكر ماتوزوف أي هذا الخبير, الخبير الروسي أنه قد تم تأسيسها في العام الخامس بعد الألفين ميلادية لهذا الهدف بالذات وأنه يديرها عدد من كبار رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتم إنفاق مليارات الدولارات نعم. نعم لكي تحقق أهدافها في البلاد الإسلامية وما ساعدها في تحقيق هذه الأهداف هو الفساد الأخلاقي للقيادات يقصد في بلاد الإسلامية والتصادم بين مصالح الشعوب العربية والقيادات وقال إن المنظمة استغلت هذه الفرصة السانحة وبين أن الرغبة الأمريكية لتغيير أنظمة البلاد الإسلامية تكمن في أن أمريكا تحتاج إلى عالم عربي إسلامي ضعيف أي في القيادات مما لا يكون فيه معارضة قادر على تغيير الخارطة السياسية لمنطقة الشرق الأوسط التي للدولة الأمريكية فيها خطط على المدى البعيد قوة لهم الله و... في مقال أيضا نشرته صحيفة جلاسكو هيرالد الإسكتلندية ذكر مخططا يستهدف مصر بالذات بدأته الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاثة أعوام من خلال سعيها لاحتلال إقلا... إقليم دارفور غربي السودان دوليا وعسكريا عبر نشر قوات أمريكية بريطانية مدعومة بقوات من الأمم المتحدة حليفة لواشنطن في أمريكا وقالوا ان هذا المخطط يستهدف تحويل إقليم دارفور إلى قاعدة عسكرية أمريكية تنتشر بها سواريخ بعيدة ومتوسطة المدى موجهة ناحية مصر ودول الشمال الأفريقي ومنطقة الخليج إلى آخره وأن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف من ضغوطها الحالية على المجتمع الدولي لتكثيف الضغوط على الحكومة السودانية بنشر قوات دولية بهذا الإقليم إقليم دارفور إلى أن قال أو قالوا وإن هذا المخطط يهدف إلى الإتيان بقوات أمريكية بدعم من المجتمع الدولي ورئيس السلطة الفلسطينية لكي ترابط في القطاع أي قطاع غزة وتتخذ من أطرافه قاعدة عسكرية جديدة تنصب بها سواريخ ومدافع بقصد تطويق الدولة المصرية التي يعتبرها الأمريكيون الدولة العربية التي يجب الحذر منها ويجب تطويقها ويجب تطويقها تحسبا لأي طارئ يحدث في العلاقات معها و يعني ذكر بعض الأسلحة التي تعد أمريكا لإحضارها إلى المنطقة حول مصر وأكد أن الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ هذا المخطط في إطار زمني لن يتجاوز العام الخامس عشر بعد الألفين من داخل مصر من خلال افتعال ازمات سياسية في داخل مصر ودينية وعرقية مما يؤدي الى, الى انقسام الصف المصري ويجعل من النظام فريسة وعرضة لانتقاد المجتمع الدولي هذا مكرهم وهذا المخطط اليهودي الأمريكي هذا المخطط اليهودي الأمريكي في موطن آخر أبان أصحابه أنهم يعني يسعون إلى تقسيم مصر إلى أربع دويلات صغيرة وقد كشف عن هذا أحد أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مصر ويسمى بحامد ربيع ونشر هذا في جريدة الوفد منذ سنوات يعني قبل أن يبدأ هذا المخطط اصلا. في من سنوات في العام الثاني والثمانين بعد التسعمين ويخططون منذ هذا الوقت يمكرون يوم كراله والله خير الماكرين وبدأوا التنفيذ منذ سنوات قريبة ومفادوا تقسيم, تقسيم مصر إلى دولة قطية أي نصرانية <تصفيق> وثانية إسلامية وثالثة يهودية ورابعة نوبية نوبة وذكر حدود هذه الدول لا مكنهم الله ومن هذه الخطة أيضا والتي بالفعل نفذت تقسيم لبنان إلى طوائف في الشمال والجنوب وتقسيم السودان شمالا وجنوبا وهذا حدث في السنوات القريبة أن بالفعل أن انقسمت السودان الى دولتين الان واخيرا العراق وقد نفذوه بالفعل والتي يتم تقسيمها الان الى سنة وشيعة واكراد والان يحاولون مع مصر من خلال احداث هذه الفتن التي يسميها الجهال بالثورة المباركة الجهال الذين لا يفقون شيئا في دين الله ولث واقع البلاد جهل بالدين وبثقه الواقع حتى يقع فريسة سهلة في أيدي اليهود والروافد وتحقق الدولة اليهودية أمنيتها في امتلاك البلاد من النيل إلى الفرات وقد امتلكوا بالفعل نحية الفرات بتمكين الروافض لأن الروافد إخوان اليهود وستمضي السنوات ويمكن الروافد اليهود من هذه الأماكن بل بالفعل صار له التمكين ولو في الباطن الآن من مناطق العراق المثال الثاني من مكر الكافرين الذين يمكرون مكرا كبارا مهما <تصفيق> قد ذكره أسكر ليفي في بروتوكولات حكماء صهيون حيث قال في كما في غلاف الطبعة العربية التي بترجمة عباس محمود العقاد الأديب المصري قد نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومحرك الفتن وجلاديه وجاء في البروتوكول الرابع من هذه البروتوكولات في الصفحة الثلاثين بعد المئة من الطبع العربية كل جمهورية تمر خلال مراحل متنوعة أولاها فترة الأيام الأولى لثورة العميان لثورة العميان التي تكتسح وتخرب ذات اليمين وذات الشمال والثانية يحكم الغوغاء الذي يكون بعد الثورة حكم الغوغاء الذي يؤدي إلى الفوضى ويسبب الاستبداد وإنه أي الاستبداد خفي محجوب عن الأنظار تصرفه منظمة سرية تعمل خلف بعض الوكلاء أي في البلاد ولذلك سيكون أعظم جبروطا وجسارة أي من الأنظمة السابقة في البرتوكول السادس في الصفحة السادسة والثلاثين بعد المائة قالوا وسنزيق مظهرا تحرريا لكل الهيئات وكل الاتجاهات يعني يدعون الحرية كما يحدث الآن بالضبط كما أننا سنطفي هذا المظهر على كل خطبائنا من خطبائ الثورة وهو لا سيكونوا فرصارين فرصارين بلا حد حتى انهم سيمهكون الشعب بخطبهم وسيجد الشعب خطاب خطابة من كل نوع اكثر مما يكفيه ويقنعه نعم وقالوا في الصفحة الرابع والاربعين بعد المائة إن الكلمات التحررية لشعارنا الماسوني الحرية والمساواة والإخاء والعدالة وهي نفس الشعار الذي يرفعه الآن حزب الحرية والعدالة الذي يمثل إخوانا المسلمين والذي ترفعه الأحزاب الاشتراكية أيضا الآن هو نفس شعار الماسوني هذا وسوف لا نبذل كلمات شعارنا بل نصوغها معبرة ببساطة عن فكره وسوف نقول حق الحرية واجب المساواة وفكرة الإخاء. الإخاء أي من المسلمين والنصارى وبها سنمسك الثورة من قرنيه وبها سنمسك الثورة من قرنيه وحينئذ نكون نكون قد دمرنا في حقيقة الأمر كل القوى الحاكمة إلا قوتنا آه. هذا تخطيط اليهود إذا كان تخطيط النصارى أي أمريكا وهذا تخطيط اليهود نذكر أخيرا في المثال الثالث تخطيط الروافض إخوان اليهود والنصارى فجاء في منشور نشر منذ سنوات على عدة مواقع الانترنت ولم تنكره الشيعة تعليم سري يبين مخططات الشيعة اي الرافضة لنشر التشيع في العالم الاسلامي من المجلس الاعلى للطورة الاسلامية المزعومة في العراق إلى قيادات المكاتب والفروع بيان عاجل نعم بتوجيه ورعاية سماحة آية الله العظمى علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في إيران دام ظله وهتك الله ستره وتحت شعار شيعة علي هم الغالبون تم عقد المؤتمر التأسيسي الموسع للشيعة في مدينة قم المقدسة حضرت كافة قيادات الأحزاب الشيعية والمرجعية ورؤساء الحوازات الدينية والأساتذة والمفكرين إلى آخرين وخرجوا بالتوصيات التالية ضرورة تأسيس منظمة عالمية تسمى منظمة المؤتمر الشيعي العالمي ويكون مقرها في إيران وفرها في كافة أنحاء العالم ويتم تحديد هيئات المنظمة وواجباتها خلال كل شهر ثانيا دراسة وتحليل وضع الراهن على الساحة والاستفادة من تجربتنا في العراق وتعميمها على بقية الدول وأهمها السعودية قلعة الوهابية الكفرة كما يقولون والأردن عملة اليهود كما يدعون هم العملاء لليهود واليمن ومصر والكويت والإمارات والبحرين والهند وباكستان وأفغانستان والتأكيد على الخطة الخمسينية والعشرينية والبدء بتطبيقها فورا آه. بناء قوات عسكرية غير تنظيمية لكافة الأحزاب والمنظمات الشيعية بالعالم عن طريق زج أفرادها في المؤسسات العسكرية للبلاد الإسلامية والأجهزة الأمنية والدوائر الحساسة وتخصيص ميزانية خاصة لتجهيزها وتسليحها وتهيئتها لدعم وإسناد إخواننا الشيعة في السعودية واليمن والأردن خاصة استثمار كافة الإمكانيات والطاقات النسوية في كافة الجوانب من خدمة الأهداف الاستراتيجية للمنظمة لاحتلال الوظائف التعليمية والتربوية خامسا التنسيق الجدي والعملي مع كافة القوميات والأديان الأخرى أي النصارى واليهود واستغلالها بشكل تام واستغلالها بشكل تام لدعم المواقف والقضايا المصيرية للشيعة والابتعاد عن التعصب الذي يصب لمصلحة ابناء العامة أي المسلمين السنة يعني لا يظهرون التعصب للتشيع لأن هذا التعصب إذا أظهره فهذا يخدم مصلحة المسلمين أي السنة فيقولون نحن جميعا عليه على منهج واحد كما يقول الـ الـ الـ المغفلون الذين أصابهم الخبل من إيه؟ من أدعياء التقريب بين السنة والشيعة أم أداة أداة تنفيذ لهذا المخطط فأيدي الشيعة وللأسف تصير لهم استدارة في الجرائد وفي القنوات نسأل أن يقطع دابرهم سادسا تصفية الرموز وشخصيات الدينية التي تتكلم باسم السنة وإبرى زهى لأبناء العامة أي المسلمين ودس العناصر الأمنية في صفوفهم للاطلاع على خططهم ونواياهم سابعا على كافة المرجعيات والحواذات الدينية الشيعية في العالم تقديم تقارير شهرية وخطة عمل سنوية لرؤساء المؤتمر إلى آخره احساب من الانشاء صندوق مالي عالمي لتمويل هذا المخطط والحرص على تبرعات التجار الأثرياء ولا جرم أن يكون حزب الإخوان المسلمين زراعا لهذا وإن لم يشعر تاسعا تشكيل لجنة متابعة مركزية لتنسيق الجهود في كافة الدول وتقويم أعمالها عاشرا مع متابعة الدول والسلطات والأحزاب وشن حرب شاملة ضد ضدها في كافة المجالات وأهمها المجال الاقتصادي من خلال تشجيع الصادرات الإيرانية ومقاطعة البضائع السعودية والأردنية والسورية ووقعوا المكتب السياسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق هكذا هكذا طبقوا أو هكذا خططوا وطبقوا بالفعل جزء من هذا المخطط وللأسف يطبقون هذا المخطط بأيدي جهلت المسلمين من المغرر بهم وقد نفذوا بالفعل هذا في العراق كما تعلمون ويسعون الآن لتنفيذه في البحرين ثم الإمارات تليها ومصر يمهدون التمهيدات الأولية فيها من خلال إنشاء حزب شيعي والإخوان المفسدون ها يقررون هذا حرية إنشاء حزب شيعي في داخل الأراضي المصرية وكما تعلمون الآن في اليمن بدأوا التنفيذ في دماج من خلال الحسين الأنجاس لكن الله صلت عليهم أبطال السنة في اليمن فحصدوا الحسين حصدا نسألاني أن يتم لهم التمكينة عليهم في دنات فكان الحوثيون يفرون كالجرزان من, من أصوذ السنة هناك نسأل أن يتم النصرة لأهل السنة على هؤلاء الأنجاس الوثنيين ومن أمثلة تنفيذ هذا المخطط ما قامت به إيران من خلال عملائها في لبنان من خلال حزب حسن نصر حزب الشيطان بتدمير الدولة هناك دولة المؤسسات من خلال الاعتصامات والمظاهرات اليومية التي قاموا بها فأصابت لبنان بالشلل التام ويريدون تنفيذ شيء من هذا في مصر عن طريق هذه المظاهرات والاعتصامات أن يصيبوا الدولة بالشلل حتى تكون جثة مده. ولقم سائغة لهم والإخوانهم اليهود ولذلك صدق شارون هنا مقال في مذكراته لم أرى يوما في الشيعة أعداء لإسرائيل لم أرى يوما في الشيعة أعداء لإسرائيل على المدى البعيد ولا حتى في الدروس والشاهد أن الأعداء الثلاثة يسعى كل منهم على حدل تحقيق مآربه ولكن توافقت أهدافهم على تفتيت بلاد الإسلام وعلى إبادة المسلمين ولا نحب أبدا أن نكون لقم سائغة في أيدي هؤلاء أو نكون التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تصير إليها تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة على قصعتها فنعوذ بالله من هذا الحال بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبع دا أما بعد قال الله عز وجل وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قال الشيخ السعدي في تفسيره وقد مكر أي المكذبون للرسل مكرهم الذي وصلت إراداتهم وقدرهم عليه وعند الله مكرهم أي محيط بي علما فنعاد مكرهم عليهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولقد كان مكر الكافرين المكذبين للرسل بالحق ومن جاء به من عظمه لتزول الجبال والراسيات بسببه أي عن أماكنها أي مكر مكرا كبارا لا يقادر قدره أو لا يقادر قدره ولكن الله رد كيدهم في نحورهم ويدخل في هذا كل من مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلا أو يقتل حقا والقصد أن مكرهم لم يغني عنهم شيئا ولم يضر الله شيئا وإنما ضر أنفسهم ونضرب مثالا واحدا قديما على مكر هؤلاء الكافرين الذي نفذ ونفذ والذي يتعلق بتحقيق أغراضهم الخبيثة الدفينة ضد المسلمين ولم يكن هذا إلا بضاعف المسلمين وبعادهم عن المنهج الحق منهج سلفهم الصالح فنذكر فيه العبرة والاعتبار أو نذكر فيه العبرة والاعتبار كيف تمكن الإنجليزو أي النصارى من احتلال أديار المصرية بسبب خطة تشبه الخطة التي ينفذناها الآن من خلال افتعال ثورة في مصر والتي سموها بالثورة العرابية تم على إثرها احتلال البلاد أذكر هذا المثال مجازا الآن وإن يسر الله في خطة تالية نفصل فيه لنبين التشابه بين خطتها وأنهم يستفيدونه من تجاربهم السابقة لإعادة تنفيذها في بلاد الإسلام فبنفس النسق الذي أحدث به هذه الثورة المزعومة فعلوا مثلها في عهد توفيق عن طريق أحد قادر الجيش هو أحمد غرابي في ذاك الوقت بحجة الثورة على الظلم وعلى استبداد الملك في ذاك الوقت فتم على إثرها دخول الإنجليز إلى البلاد المصرية واحتلالها عشرات السنوات تحت ذل هؤلاء بسبب هذه الثورة المشؤومة قاتلهم الله والتي أنهكت القوى المصرية وهذا المكر الكبار من هؤلاء الكفرة لا يؤتي ثماره النكدة إذا تمت مجابهته بالعقيدة الصحيحة ومنهج السوي يعني ولكن القوة الحقيقية تكمن في إبطال كيد هؤلاء بجهاد الكلمة والبيان قبل جهاد السلاح وقد قال الله سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور قال ابن جرير في تفسيره وعمل, وعمل هؤلاء المشركين يبور فيبطل فيذهب لأنه لم يكن لله فلم ينفع عامله وقال الشيخ السعدي أي من يريد العزة أي من يريد العزة اطلب من هي بيده إن العزة بيد الله ولا تنال إلا بطاعته وقد ذكرها بقوله إليه يصعد الكلم الطيب من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل, وكل كلام حسن طيب فيرفع إلى الله ويعرض عليه ويصني الله على صاحبه بين الملأ الأعلى والعمل الصالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح يرفعه الله تعالى إليه أيضا كالكلمة الطيب وأما السيئات فبالعكس يريد صاحبها الرفعة بها ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه ولا يزداد إلا إهانة ونزولا ونزولا وهذا حال عصاة المسلمين قبل أن يكون حال الكافرين لأن سنة الله مع المسلمين قد يعجل لهم أحيانا العقوبة في الدنيا بخلاف الكافرين قد يمهل لهم ويملي ويزدادون علوا في نظرهم وإنما هم يقادون إلى حتفهم ولكنهم لا يشعرون فالذين يريدون العزة في وفي الانتخابات وفي البرلمانات سيذلهم الله أو أذلهم الله بالفعل ولن ينالوا العزة ولا التمكين بهذه الشعارات أبدا ولا بالمظاهرات الذين ابتغوا العزة والتمكين عن طريق المظاهرات أذلهم الله وهذا شاهد أو هذا بيان شاهد لمن يتتبع أخبار هؤلاء من تناقضهم ومن انحرافهم عن المنج الحق بسبب اضلال الله لهم لأنهم ضلوا فاضلهم الله فبعضهم الآن يحلل المعازف بعد أن كانت حراما عندهم وبعضهم الآن يثني على من كان يسميهم بالطواغيط من قبل ها هم في انحراف وضلال لأنهم ابتعدوا عن المنج الحق فإذن لهم الله بهذا الضلال والعزب الله ويخدعون الناس بالشعارات الكاذبة التي لا تمكنوا للإسلام الحق بخلاف طبعا ما قد أشعوه من أخوة النصارى والذهب إلى كنائسهم أذلاء يذهبون إلى كنائسهم أذلاء لتهنئة هؤلاء في أعيادهم الشركية نعوذ بالله من الظل بعد العز والتمكين هذا ذل لهم أن يذهبوا إلى هؤلاء الكفر في أعيادين يهنئونهم بالشرق والوثنية التي هم عليها أخوة الإسلام أخوة الإسلام هي العروة الوسقة التي لم فصام لها أما أخوة النصارى هي أخوة النكدة محرمة لا تجوز لا تجوز في دين الله علينا أن نجتهد عباد الله سعين في, في اللحاق بركاب الصالحين قبل ذهابهم كما بواب البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب ذهاب الصالحين وأخرج من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداث الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يذهب الصالحون أسلافا يذهب الصالحون أسلافا ويقبض الصالحون الأول فالأول حتى تبقى حسالة كحسالة الطمر أو الشعير لا, لا يباليهم الله بالة لا يباليهم الله بالة يعني لا يأبه بهم الله عز وجل فعلموا أن مكر هؤلاء الكافرين لا يقابل إلا بالتوحيد الخالص والعقيدة السوية التوحيد الخالص من شوائب الشرك صغيره وكبيره وبإصلاح القلوب وإصلاح الأعمال فيليت هذه الأحزاب التي تدعي الإسلام تدرك هذه الحقيقة وتطرب دعوة الجاهلية الحزبية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة وفي لفظ دعوها فإنها منتنة الحزبية الحزبية خبيثة ومنتنة وأن يدعوا التنافس على الملك والرئاسة وأن يعلنوا الأوبة إلى منهاج النبوة في الإصلاح بتكريس جهودهم لإعلاء كلمة التوحيد بدلا من الانشغال بالقضايا الحزبية التافهة التي تذل الإسلام ولا تعز الإسلام والتي تفرح الكافرين وعلموا أيضا رحمكم الله أن الدعاء سلاح ماض إلى يوم القيامة وسهم صائب لا يخطئ إن انتفت عنه موانع القبول كما قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وفي كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي أبي بكر التنوخي أو الكثير أو من الآثار والقصص المليئة بالعبر عن تفريج الله للكربات لأقوام صدقوا في اللجوء إلى الله في شدتهم بعد أن بهم الأعداء من كل حدب وصوت فمن أسباب إحباط مكر هؤلاء الكافرين المشركين من اليهود والنصارى والروافط ومن من منافقي هذه الأمة من دعاة الاشتراكية والإبرالية والديمقراطية الزائفة الدعاء عليهم كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد دوب البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير بابه الدعاء على المشركين أو الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة وفي كتاب الدعاء دوبه بباب الدعاء على المشركين وأخرج البخاري وكذلك مسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر وبعد أن يكبر ويركع يقول سمع الله لمن حمده وهو رافع وقد رافع رأسه ربنا ولك الحمد ثم يقول هو قائم أي بعد التحميد اللهم أنجئ الوليد ابن الوليد وانجي عياشه ابن ابي ربيعه وسلمته ابن هشام اللهم انجل مستضعفينا من المؤمنين اللهم اللهم اجدد واقطك على مضر اللهم استود على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم لعن اللهم لعن لحيان ورعلا وذ وعصية عصة الله ورسوله اللهم ملعا لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصة الله ورسوله ونحن نقول تأثيا بالرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اجدد واتقت على أمريكا وإيران وعلى دولة اليهود اللهم اجعلها عليهم سنينك سنة يوسف اللهم لعنهم لعنة كبيرة اللهم لعنة كبيرة اللهم ازد وأطكى على الروافض والمن لماذا والاشتراكيين الذين رفضوا الإسلام وحاربوا أهله وأرادوا محوى السنة من بلد الإسلام اللهم لعنهم لعنة كبيرة اللهمّ صلّق بعضهم على بعض وأهلك بعضهم ببعض وأخرج المسلمين من بيدهم سالمين آمنين اللهم أنزل مستضعفين من المؤمنين في كل بلاد الإسلام ونعوذ بالله من الخزي والخزلان ونسأل الله النصر والتمكين وصل الله على محمد وعلى آله واصحابه